أن وفقنا وإياكم والتقينا في هذا المكان المبارك وفي هذا المركز العلمي الذي هو من مراكز أهل السنة والجماعة نعلم فيه كتاب ربنا. وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على منهج السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم فهذه نعمة عظيمة من نعم الله سبحانه وتعالى فاجز الله كل خير على من أعانى على هذا الخير العظيم وأسس هذا المركز والمعهد العلمي وأحص بالشكر والتقدير أخانا الفاضل أبا عبد الرحمن حفظه الله تعالى القائم بالتعليم في هذا المسجد وأيضا من يتعاون معه من إخوانه وطلابه فجزاهم الله خير وهكذا أيضا الشكر موصول لمن قام بالتعاون الحسي والمادي في إنشاء هذا المركز بمرافقه وبتسهيلاته لأبنائه الطلاب فجزاه الله خيرا وحقيقة لا أحفظه اسمه ولكن نسأل الله عز وجل أن يجزيه خير الجزاه هو ومن ساهم معه في إقامة هذا المعهد والمركز العلمي والنبي عليه الصلاة والسلام لا لا لا لا تصور الله يا لا تصور التصوير محرم احذف الصورة احذف الصورة لا بوله مgambar بوله م احذف الصورة النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة نفس يعذب بها في جهنم tidak boleh ya, menggambar, memutret Karena semuanya Nabi SAW menarang kerana Sultan musawirin setiap para pelukis, penggambar adalah di neraka tempatnya Tidak boleh seperti itu InsyaAllah ta'adifah surat jazatullah khair Tidak boleh nabi SAW Yaqunu Kama fi musrad al-imami Ahmad Qara al al-a-salatu salam La yashkuru Allah من لا يشكر الناس لا يشكر الله من لا يشكر الناس فمن صنع إليك يا أخي المسلم معروفا فلا الذي ينبغي عليك أن تقوم بواجب الشكر له فلذلك ما من أهم ما يشكر به أو يشكر به الإنسان لمعلمه والذي يعلمه القرآن الكريم والأحاديث النبوية والذي يأخذ بيده إلى بر الأمان وطريقة السلام إلى جنة الله سبحانه وتعالى وهم أهل العلم وهم أهل العلم وأهل الفضل فجزا الله خيرا من قام بإنشاء هذا المركز وتعليمكم والاهتمام بذلك وهذه والله نعمة عظيمة حيث يكون للإنسان مأوى يأوي إليه بعيدا عن الفتن بعيدا عن المشاكل والعلاقات، فيبقى في هذا المكان ما شاء الله عز وجله وأن يبقى يتعلم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهذه والله نعمة عظيمة حرمها ولم يوفق لها. كثير من الناس فالواجب علينا أن نهتم وأن نجتهد بالتفقه في الدين بالتعلم الكتاب والسنة أيها الأخوة الكرام من نعم الله عز وجل عليك يا عبد الله أن وفقك لآداء هذه الصلاة العظيمة أنا وهي صلاة الفجر في جماعة وفي بيت من بيوت الله فهذه نعمة عظيمة من نعم الله سبحانه وتعالى وقد جاء أحاديث كثيرة في فضل صلاة الفجر بالذات منها الحديث المتفق على صحته من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام من صلى البردين دخل الجنة من صلى البردين دخل الجنة طيب وكما سمعتم أن البردين هما صلاة الفجر وصلاة العصر وهذا الحديث فيه تأكيد على فضيلة هاتين الصلاتين العظيمتين وأن من وصقه الله عز وجل للمحافظة عليهما كان لغيرهما من بقية الصلاة أحرص وصلاة الفجر خصت بالذكر في هذا الحديث لأنها صلاة الصلاة المشهودة التي تشهدها ملائكة الرحمن. كما قال الله عز و جل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا وسمي أو سمي صلاة الفجر بالقرآن لأنه يشرع فيها الإطالة بالقراءة وهكذا أيضا صلاة الفجر يكون وقتها في وقت النوم وشدة النوم ولذلك إذا ترك الإنسان مرقده وتهيأ للصلاة كان في ذلك فضل عظيم وكان في ذلك خير عظيم فصلاة الفجر كما سمعت يكون وقتها والناس في غالبا نياما فالشخص الذي يترك مضجعه ومرقده ويستجيب لنداء حي على الصلاة حي على الفلاح هذا مما يدل على قوة إيمانه ولذلك يجاز بجنة الله سبحانه وتعالى والعصر أيضا ذكرت في هذا الحديث الذي سمعتموه لأنه يكون وقتها غالبا عند انتهاء الناس من أعمالهم فتجد يحصل عليهم الإرهاق والتعب وهكذا إلى آخر فيكسلون يحصل كسل من بعضهم فمما يدل على قوة الإيمان أن الإنسان يحافظ أيضا على هذه الصلاة العظيمة فإذا حافظ على هاتين الصلاتين كما سمعنا سابقا، كان لغيرهما من بقية الصلاة أحرص وأحفظ وهكذا أيضا عباد الله صلاة الفجر سبب عظيم لحفظ الإنسان كما جاء ذلك في صحيح مسلم من حديث جندب بن سفيان رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله الحديث من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله سبحانه وتعالى فلا صلاة الفجر من فضائلها أنها تحفظ بإذن الله عز وجل هذا الإنسان من الشرور ومن الفتن بإذن الله سبحانه وتعالى نعم وهكذا جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فيجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر فيبيتوا ثم يعرجوا الذين باتوا فيكم إلى الله عز وجل فيسألهم الله وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون أتيناهم وهم صلوا وتركناهم وهم صلوا هذا الحديث أيضا فيه فضيلة بمن حافظ على صلاة الفجر وصلاة العصر فيه يعني بيان أهمية ومزية أو مزيد أهمية هاتين الصلاتين الفجر والعصر الملائكة تشهد لك أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون وهكذا أيضا من فضائل صلاة الفجر أنها سبب في رؤية الله عز وجل في الجنة الذي يعتبر أعظم نعيم في جنة الله سبحانه وتعالى فقد جاء في الصحيحين في حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته فمن استطاع أن يغلب على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فليفعل فليفعل المقصود قبل طلوع الشمس أي صلاة الفجر وقبل غروبها صلاة العصر فهذا الحديث فيه في هذه الفضيلة العظيمة أن من حافظ على هاتين الصلاتين أنه يكون ذلك سبب في تقنونه الجنة ورؤية وجه الله سبحانه وتعالى وأيضا من فضائل صلاة الفجر أنها تفرق بين المؤمن والمنافق ولذلك جاء في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر والعشاء. ولو يعلمون ما فيهما لأتواهما ولو حبا وهذا الحديث يبين أن صلاة الفجر وصلاة العشاء ثقيلة على المنافقين لأن المنافق والعياذ بالله ما يصلي لله عز وجل المنافق هو الذي يظهر الإيمان ويقتن الكفر والعياذ بالله فهو إن صلى لأجل الناس يراء الناس وحتى يعني يمدحونه وما شابه ذلك منافق. وكان رئيس النفاق في عهد النبي عليه الصلاة والسلام هو عبد الله بن أُغي بن سلول. عبد الله بن أُغي بن سلول رأس النفاق. والله عز وجل ذكر ذلك في القرآن أن الصلاة أنها ثقيلة وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا هؤلاء أهل النفاق ولو يعلم الناس ما في صلاة الفجر وصلاة العشاء من الأجور العظيمة لأتوهما ولو حبواً يعني مثل الطفل الذي يحبو على يديه وعلى ركبتيه. طيب لو يعلم الناس ما في هاتين الصلاتين للأذير العظيمة ولو لم يستطيعوا أن يأتوهما على الأقدام لأتوهما طيب وهما وهم يحبون حبو الطفل وجاء في صحيح مسلم من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام من صلى الفجر في جماعة أو من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله فهذه فضيلة أيضا لمن حافظ على صلاة الفجر من صلى الفجر في جماعة كأنما قام الليل كله فالذي ينبغي علينا أن نحرص على المحافظة على صلاة الفجر وغيرها من الصلوات ولكن جاء التأكيد على صلاة الفجر والعصر والعشاء لأن هذه الصلاة غالبا يكون الناس فيهم كسل فيهما يحصل كسل نتيجة النوم الفجر وهكذا ايضا العصر والعشاء ينتهي الناس من اعمالهم فقد ينام قبل الصلاة وتضيع عليه صلاة العصر او صلاة العشاء فلذلك خصت هذه الصلاة بيت تنبيه وإلا الواجب علينا جميعا أن نحافظ على الصلوات فهي الصلاة بين العبد وبين ربه أسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد والحمد لله رب العالمين